كانت جريزة هل الثالثة يصلي كانت يعمل ا ولا ة ك ركعة الركعه ل ويقوم ويزبط ا ل آ ن ويسقط يجزئه ولا يجي عليه الصلاه ة ل هل طالب فصل أحرار و ن مع بعد م ر ح النبي صلى الله عليه ر ق ا بسرعة ل لهم ان المسجد و لم يخرج من المسجد ولم خ ر ج من ا س ج هذا ل ر و يخرج ة حديث اليدين ذي اليدين لم هريرة من المسجد إنه مقام إ ل ى ا ل م ن ب ر و خ ر ج سرعان الناس من المسجد ل من هو... يخرج ا ل ب ي صلى المسجد ل ه كان في المسجد ما فيش م ا ن يصلي الرابعه بين ا ل م ب ع ي ن الساعه مره المسجد يبقى يصلي بقى العيشه الثانيه اللي, اللي زرها مع الامه بارك الله فيكم بدكم حالي ينفع منع ل ى العطور و ا ل ق ع و ل من اداب ترك الاعداء امام المسجد لتغيير الناس يعني ك ح و ل بالروائح اذا كان لا يذكر ما في شيء انه يذكر ما في كلام له بي. نسبته ق ل ي ل ة ن ع م ن س ب ة ق ل ي ل ة ولا يستخدم بالشرب ولا ينفع ما ب ي ش مانع انما إ ذ ا كانوا بيستخدموه في الشكر و ل ش ك ر لا ما يستخدمش في الحرام أ ر ج ع ان الشيخ الباني جوه دخول ا ل ج ن و ب في المسجد في ح د ي ث عائشه يذكر الله في كل حياته يذكر الله خيرا تمر مرورا ا ل م ر أ ة ا ل ج ن و ب أو, أو ا ل ان م ر أ ة ي لك ا ئ ت أ و ن م ر ج د ا ل ج ن و ب ي م ر ا ل م س ج د م ر و ر ا ً تكون مسجدين لك ان تكون مسجدين لك ن تكون مسجدين لك ان تكون مسجدين ل ان تكون مسجدين ل أ ن ه ج ن و ب ج د ي ن لك ان تكون مسجدين ل ن مسجدين لك ن ت ك و ح م لك ا ل مسجدين لك ان تكون م س ج د لك ان و ن مسجدين ل ن ت ك و م س ج ن ل ان تكون مسجدين لك ان ك و م س ج ن لك و مسجدين ل ان تكون مسجدين لك يخفون الحديث ل ا ح و المسجد لقلوب واحد وحرج كمان وحرج س ما ا ح ت راي ر الولد أ ر غ ب ب م ل ق و ل ما م ا ع س ن الناس من د ع ى الا ربعه, ربعة محلها من ا ل س ن ة بدات مراه خير هذا المعنى صحيح ا ل م ع ن ى ب الحديث يعني في شيء بديل فاول واقع ان ما كانش يعمل س ن ة يعمل بدعه اذا عمل بدعه تروح ب ص ر ا ح س ن ة ليس هذا يعني ع ن إ ص ل ا ط ل ق اذا ترك ا ل س ن ة ومش البدعه هو د ه الشيء الايه ل ل ي تكلم عنه ترك ا ل س ن ة بالشيء وعمل بدعه كما يعمل الناس لا ا ل ب ل ا ت يمشي على س ن ة و إ ل ا هذا يضعف المسلمين و تكثر البدع فانسان ي أ خ ذ بالحج كل, كل بدعه ضلاله فاي ا ل ب د ع ة لا يدخلها في عمله والي تكون ضلاله لا عليكم يزار تبارك العمل معه يا بني ع س ص م ا ت ع ر ب رحمتك أ ل س ت غ ي ث و م صل على محمد يا رب فرد خرب الكرب ا ل ا خ ر و ص ر ف عنها اسلوب هي وامثالها عنا وعنها و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ا ر د ان ا ل إ م ا م ي ن و ب ع ن هو م ي ر ه م م ن هو م س ل م ن هو م س ل م و م ي ن هو مسلمين مسلمين هو مسلمين هو مسلمين هو م س ل ي ن ق و م س ل ن هو مسلمين هو م س ل م هو مسلمين ه ل ي ه م س ل م ي و مسلمين مسلمين هو ل م ي ن م س ل م ي و م س ل م ن هو م ل ي ن ه ل م ي ن ه مسلمين ه م س ل و م ل ن هو ل ي ن هو س ل م ي ن و ل م ي ن ه ل ي هو م س ل ي هو مسلمين و م س ل هو م س ل م ن هو مسلمين هو م س ل م و م س ل م ن هو م ي ن هو م س ل م <أقرأهم لكتاب الله> يوم القوم أ ق ر أ ه م لكتاب الله ان كانوا سواء سواء؟ في ا ل ق ر ا ء ة سواء فاعلموا بالسنه ة س و ا فاقدموا إن ك ا هجره ة سواء أ خ د م ه م سلما أ خ د م ه م ز ر ع ة ا ل إ س ل ا م اللي ا ر ق قبل الداله والله اعلم كيف يركب الكفه او الغفه احد ولاه الامر、كبير. من يدوب كفر وكيف يستجيب من الله لا يكفر حاكم ولا محكوم والحاكم الظالم ليس بكافر ولما جحد ك م ليس ل بكافر ظالم عليك ولكن ليس بكافر إ ل ا من أ ع ل ن ك ف ر وجعل و ا ح د يقولك انا مش منك انت كافر لا دخل ه الحاكم أ ش د ح ر م ة من ا ل إ ن س ا ن العادى أ ن الحاكم لا يكون له م ه ا ب ة لولا له م ه ا ب ة ما حد عمل ح ا ج ة ولا حد يستقيم أ م ر المسلمين أ ن ت ت ع م ل و ا ا ل م ه ا ب ة حتى لو كان ظ ا ه ر ل أ ن ربنا والله ع ل ي ه والامام بالقضاء والقدر لربنا أ ن حتى م ك ن ه ا ف م ك ن ه الله سبحانه وتعالى تارغ بنظره أ و بظالم تؤدي حقه تحسن اليه ولا تتكلم عليه إ ل ا بالخير و ت ق و ل للناس أ س م ع ه و ا كلام غير معصيه ده امر الشرع و أ م ر النبي صلى ا ل ل ي عليه وسلم خالف النبي و خ ا ل ف ا ل ش ر و م ه م ا كان في ناس يقولون لا تسمع الى احد يقول لها شيء مخالف للشرع فالخالف ا ل ش خ ص ده هو مش مع الشرع ا ل ر ج ل دلوقتي ا س ت ع م ل على الطعام غير معصيه مفيش كلامتك ما ق و ت ي لي ظالم ولا مش عارف يعني كل الكلام ده م ر و ش وضع بالشطر فخلص ن ب ت ك وربنا كفاك تر الحاجات ا ل ص ع ب ة تمشي بيها ل ي ه صبح علاقتك مع المسلمين ا ل أ و ل و ا ت ه د واهتم بيها وجي ه بقى حاجه بربنا يقدروا على الخير و ي ص ل ح حالنا و ح ا ل ن ليس لم تكلم بذلك لم تكلم بان ذ يعملوا الناس و ا ل ت و ر ة و ا ل ك ل ا م وخبرك و ش ا ع د من الناس احتقار الحاكم ح ق ا ر ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا حقر الحاكم حقر نفسه فلا بد أ ن يكون الحاكم م ه ا ب ة ف أ ن ت ت ق ع ل ا ل م ه ا ب ة بحكم أ ن ك انت راجل مسلم تسمع ما ق ي ت بغير معصيه سلام عليكم سلام هل ت د ب و ن علوم س ن ا ت ب الخوارج ا حداديون و ه ذ ا نستطيع ان نقول إ ن ه م في اخواني هذا كلام شيخ ن س ب ع المشاهد يقول و ا حدادي ل أ ن ي بيعرف ان الحداد فعلا خرج عن حدود ا ل غلوه ك ا لكن ع م ل غلو وقال كلاما غالب الدين فالعلماء حكم عليه وسالوه ب أ ص ر ف ت ر د و ا من ا ل ت ع و د ي ه حداد يعني يغلب الدين يقول بكلام زي كلام الخوادم يعني هو حداد يسمى م حداد اسمه حداد السلام عليكم شيخ خ و ا سالي و ق د ا خلاف بين ت غ ل ب م ن الخروف على حاكم المسلمين بين السلف لا موجود خلاق مفيش خلاق هو الحديث موجود و ا ل آ ي ت موجوده وعمل ا س ت ح ا ب ه والتابعين حتى ي ب عارف ان الحاكم على حق واخبرك او المتخزبين على حق واحملهم على حق لا ي ن ط ر و ا بالبيت ده واذا كان حاكم يسمع ويضيع في غير معصيه ويكف عن الكلام عليه بكلام ا ل ا ل س تركه وده ا م ط ل و ب منك بس انك تمشي على طريق شوف شغلك وشوف دينك وتسمع واطيع في غير ا ل الوقت يعني أنا أخي م ع ل ى أ ص ي يرسلوا مالا بومان ولكن اهلي هناك ج ه ا د وانا ماهر وسمعت أ ن أ ب ا خ ل ي د ة و إ خ و ا ن ه ستدعون مسجد في منطقه بريطانيا فهل يود ان أ ر ج ع كي اعمل و أ ج ل س معهم إ ن كنت اجرت لله ارجع بلدك أ و أ ي بلد إ س ل ا م ي وان ر ج ع ت الى بريطانيا ف أ ن ت تركت ا ل ه ج ر ة قطعت الهجره ا ي ث كذلك ان اجرت الى بدينك في بلد إ س ل ا م ي و اخفف ع ي بها أ بلد القبح مهما كان فيها من مصائب والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ا ل م ك س ف مع ا ل ك ب ح ممكن تروح تتاكل وترجع تدرس وترجع, وترجع، ك ما تعودش معاهم عربي لما كنت انت ت أ ث ر و ل ا ت م ي ت أ ث ر و ا بك ولو ت ت أ ث ر بما هم فيه فاي مصائب فاللي يقدر ه يهاجر خلاص الحمد لله يستمر في البلد ا ل إ س ل ا م ي يعيش ف إ ذ ا رحت ذلك قطعت ا ل ه د ر ه ذ ا ل ه الله ع ي ك م ص ل الله ع ي ه س ل ف ق ا ر لو ان ل أ و س المسيح قاموا ع ل ى البيع وابتدع ت ا م و ا عن ا ل ب د ع و ع ل م و ا توبتهم فما دعي الشباب ما د ع عن الشباب إ الذين ماتوا و أ ص ب ح و ا من الخوارج بسبب فتاواهم ا ل ف ض ط م ه لعل الله يخفض لنا ف إ ذ ا ح س ن ل توبه هؤلاء يدعون لهم يعني في أ ش ي ا خ يقول بالبدع وناس كثير مش في وراء من خوارج أ و معتزله فبعد ما داموا ا ل أ ش ي ا خ دول و أ ع ل ن و ا التوبه داموا خيرا ما هو بصير الناس اللي سمعوا كلامهم وضلوا تبغوا يدعون لهم والله س ب ا ل ه ت ع ا ل ى تجيب الدعاء ويقل ب لهم ج د ا ء لهم ايه مشوا على طريق الخوارج او غيرهم وماتوا على ذلك وعليه ل خلم الله ي ه شيء قسموا ى الاتباع ل ذ ن ضلوا و بسبب ف ت ي القديمة الفتاوى القديمة التي ت ن شيخ ر ت ب ن من الاتباع وضلوا بها تعتاد العباد آه. آه اذا ل تاب حقوق هذه أ ش ي وظل الاتباع على هذا الضلال انهم يحملون اوزارهم يوم القيامه ة إ الا إذا إلا اذا شاء الله مغفره لهم يحملون الاوزار الا ان يشاء لهم اظلوهم ولكن دون ل ه ب يدعون لهم وعسى الله, له. الله يكفل سياده ولكن المسؤوليه عليهم يستخدمون الله من ذلك و ي ص ج ن الحق ي بابا ل كلو يعلنوه أ ص ح ا ب كثير مني غ ر ي و ه و ق ر ي ن لا أ س ك ت عن الباطل ولا أ س ت ي ع ان أ م س ك عن عقلي عيني كده أشكر؟ م ص ا ف ب و ن أ ه ل البدع والهواء فكون هذا السائل يصاحب الحزبيين الذي ن هم من أ ه ل البدع والهواء هذا خلاف هذه السلف وكونه يتعلم ل انه لا يسكت عن ب ا ط ل ي ن هذا لا يكفيه ليس عذرا له ان يصاحبهم و إ ن كان ينكر عليهم لأن صخبة مجالسه اهل البدع ليست من هذه السنه و كما كان يقول أ ب و قلابه رحمه الله تعالى لا ت ج ل س و ا اهل البدع ولا تؤكلوهم ولا تصاحبوهم في ايلاء من ي غ ب س و ه في ضلالتهم و كذلك قال قال ابن عباس رضي الله عنهما لا ت ج ل س ه اهل البدعه فانه جالسه ت ا ه ممرضه للقلوب والاثار بهذا الباب عن السلف كثيره وكما أ ي ض ا قال ابن مسعود المرء يعرف بخدمه وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أ ح د ك م من يخالف فالواجب على هذا السائل أ ن يترك صحبه و ل ل ح ز ب ي ي ن و أ ن يبعد نفسه عن فتنتهم ل أ ن ه م في الغالب يفتنونه عن دينهم الا أ ن يشاء الله عز وجل الله, عزيزة. الله عزيزة. اسمح لي يا أخي إلى إلى كلام الشيخ الكريم هذا كلام الإثنين ولا وجل لي إلى لهم أنه عنهم يصحبهم عز يزمع ينزع ويبعد حي أخي طيب بين و ل ا يجرم ي حتى لا يجرموه و ه ع ه ا النبي ل ل خ و س أ ع ط معه إذا الذين السابع م يسمى يحذرهم لمنى من, من فقط. كما مثلا المدارة المناصحات مع مع مناصحات هؤلاء الله فأحذروه قال الشغل فاضل الشغل الضواج الشغل إذا أبداً عندنا بإنساء نصيعة يتبعي فقط الشغل الضواج الضواج يجب أن ا لكن ش ر ب ن ص ي ح ة ت ص ل و ن ش و ف ا ل ن ت ي ج ة و ا ل أ ش ي ا خ ينظروا في هذا ا ل أ م ر ح ل ت ك و ا ل ن ت ي ج ة ا ل ش ا ر ا بعد ما يشوف الشيخ ربيع ان شاء ا ل وغيره في ا ل أ ش ي ا ء ما, ما كتب ه ب الطير و ن ص ح و ن ه ثم يكون ب ا ل ن ت ي ج ة ان شاء ا ل ل نقولكم عليها ا ل ش ا ر الله نسال ربي يصلح حالنا وحاله ويتجاوب كل ل سنة ونحن القتالة بالأمر و ي نعوزين نترافق في كل هؤلاء الذين يتكلمون باسم السنه بس, بس بالضرابط الشرعيه حتى لجحد ن د و س نسال الرب ان يوفقه ويوفق اخوانه إ ل ى أ ن ي س و و مسائل ا ل خ ل ا ف ي ة ف ا ل أ ص و ل حتى ي ك و ن كلهم و ح د ة و ا ح د ة ان شاء الله الشيخ أ ب ي ح م د ا ل ا ل الاعلى متى انتشر المتابع ر و ج لا أ د ر ي لا نبرز ان شاء الله يكون لهم قريبا、شعر. قريبا ي د ي ك م ا ل خبر منهم ان شاء الله ربهم كان يعمل ابا ن ربهم أ ج ا ب الله عليه وتركه انه أ خ ذ م ع ا ش الخاص به كما أ ن ه يصلب مثل هذا العمل مثل ال... هذا بال... العمل مثل هذا العمل ل م ي ل هذا العمل مثل ل هذا و ت العمل ش ه د م ودرك ا ل ع ب ل الحمد لله هل ايه؟ ما سمعت ما السؤال ما هو السؤال ما فهمت السؤال وزمان ا ل م ت ر ك ة المال متراكم حرام يطهروا ا مصطدقه يطهروا مصطدقه و ي ا ق ي لام س ت ط ا ع ت ف ت ق ط ا لام استطعتم فان دمتم فانتم م ط ل م و ن ويطهروا ا م ص ط د ق يقول تعال هذا ما تعرف تقول اختي ل أ عندي حقا لما تشتغل السلام روح و ي ق ع ل ي ك ت ب ر ح م ه الله وبركاته انا م ش و ل ة بالبيت هل يقول لي ان اخذ المرتبه التي كانت ت خ ذ ع ه ا من الشركه ايش شركه ة دي ي رجل قدم خير من سبب بارك الله فيكم يا شيخ خالد باركه وهو صائم وكان عنده من المياه من ان يقول ل و م ي ومن في البيت مس جوقه أ خ ي ه و ن ا م ه إ ل ى بعد ص ل ا ة الفجر وهو لم ي ف ت ر ولم يزع فماذا فعل ز شيء ماذا ما سفعلش ما فعل شيء كان عذر كان من, من المياه ولئيم ا ر ج ل قدم من سفر هو صائم وكان عنده من الم... كان عنده من المياه هنا م صلاه ا ل ر ج ل ولم ي ف ت ر ولم ي ت ص خ ر ف أ ف ت ر ك ن ت م ب ل غ أ ث ن ا ء عمل شغالة من شوارع ا م د ي ن ة ماذا أ ص ن ع به م د ي ن ة مصر و ل مدينه الرسول الله عليه و ل م كنت لا تعرف تصدق به ا ن س ا ن إ ذ ن كذلك ل ق ط ة يا شباب لا ل مدينه ة اي بعد ياخذها الى منشد وهو اخذه ت حديث في ا ل ص ا ح ي لأنه يعرفها سنه إ ن جاء صاحبه إ ل الا ت م و ه تمولها تمول ب إنه تمول بي بي. بعد بيه التعريف لمده ة سنة ن إ عربته سنه لو ي س م ع خ ن ا ت ن ا ل ك ب ي ر ة أ و ي ت أ ث ر بيها أ ه م النصيحه انه لا ي خ ب ى على كل مسلم فاهم ا ل أ و ض ا ع ا ل م و ج و د ة ان ف ي بي ناس بيكلموا أ ش ا ل ي ب م خ ا ز ف ه للشر ويصيروا ا ل ف ت ر و ل ن تعرفهم وتفهمهم بيجيعوا الاخبار بتعمل ف ت ن ة وتعمل من الناس خلافات و ي ص ي ر الناس على بعض لا دي ا ت ق ي ه ا ابعد عنها خالد كقرات ا ل ج ز ي ر ة ولا يستبعد أ ن تكون مولى ا من اعداء لا حرصون على إ ه ل ا ك المسلمين وكل ما حصل هذا لازم لهم فيه دخل هم ش ي ء عندهم ودوا ن ليلونكم لا ب من أكواه وما تكفرون أو تقول الآية كل هذا بالآيات ل... ل... ب الايات موجود لا يخسرون أ ن يفعلهم ب... بجنون و ب ف ق د وحرب ب كما قال النبي سؤال سالهم ب التحريش يحرشون المسلمين بعضهم على بعض يعني من بل يضد بعض و ي خ ت ل و ا بعض ه م ويسيبوا الكبار و ي خ ت ل و ا بعض ف كل هذه ا م ؤ ا م ر ا ت تفهمها مهما كان الناس ل ي ق ا ي ن ي ن بها ولكن ل أ ا عاملين ب ا س ل ا م لا مش ماكش الاسلام بشكل تاني الاسلام عاود مؤمنين على ا ل س ن ة والجماعه يكونوا عاملين ب ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة وينشؤون في وقت و ي أ خ ذ و ن وقت حتى يصلوا إ ل ى هذا الامر يطلع منهم ناس مؤمنين ي م س ك و ا الحكم وهذا شيء نتمناه ولكنه عاوز وقت وعاوز ناس متماسكين متعبين م ت أ خ ي ن تحت رواه الكتاب و ا ل س ن ة فامسك الامه ليس لهم أ غ ر ا ض س ي ا س ي ة ح ز ب ي ة ولا أ غ ر ا ض د ن ي و ي ة ي ق و ل ل ل ه نصر دين الله وهذا لم يتحقق إ ل ا في ناس قليل ولا انتم م ن ذ ر ي ن ليس لهم ج م ا ع ة فهذا ا ل أ م ر نتمنى كما ق ل ت و ع ض الرسول امنوا منكم وعملوا ا الصالحات بمؤمن يقوم بعمل ضد ا ل إ س ل ا م باسم ا ل إ س ل ا م يقوم بعمل خلاف عمل ا ل ص ح ا ب ة يخالف الصحابه يخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم باداء مؤمن لا حتى أ قلب بها محرش بحياه وبالرسول كثير ناس بسكن من هؤلاء وعملوا ا الصالحات على طريقه النبي ص الله ع زي ا س ت ح ا ب ه بين الصحابه مش هيكون يمنوا زي ا م ا ن ه م بس في العمل نفسه لب. سببوا العمل و ك ذ ا تحبس ح م ا بعضهم وتمسكهم وترابطهم ودفاعهم ا ل د ي ه وتضحياتهم بين الناس ب ق ذي ؟ ليستخدمنهم في ا ل أ ر ض كما استخدمنا وليستخدمهم ربنا بسبب عملهم وساعيهم كما استخدم لنا من قبلين زي السابقين ولما ك ن لهم دينهم ا ر ت د ى لهم يمكن لهم الدين هو الذي يمكن بسبب سعيهم و إ ي م ا ن ه م وتمسكهم بالحق ولما يكون لهم بعدك ي خوفهم امن يعبدونني لا يشركون بشيء خدت ر ب ا ت ر و القبور والمسافه ب خ ل ص ة لله خ ا ل ص ة حد خالق كلام أ ب د م ق ل و ه إ ن م ا ي ق و ل كلام حكم الشرع بكلام م هم ا ل ي س ل ك و ا السبيل الى ا ل ش ر ولم يعرفوا ا ل ش ر يقول عمر رضي الله عنه تبقوا قبل أ ن يسودوا معندهمش بقا لكن أ و ل لأنه عاوز يزولوا ا ح ك ا م يتبقون في الدين والفقه بتاع ا ل إ س ل ا م الصحيح ي خ ل ي ه م ي م ش و ب خ ط ة و ا ي د ة وقبلك و خ ب ل ك ومطمئنه ان شاء الله و ش ل ي م ة و ل ك ن ه م لم يعبد منهم ذلك ف ا ل أ خ ت دي تدعوا لبها وتدعوه وتنصحوا حتى يخلي أ ص ح ا ب المؤمنين ينصحوا هل الحماس مع... بالخير الخوارج؟ أعمل بيعمل مسلمون حماس؟ ما مع ما مع خوارج خوارج خوارج عرفت عرفت يعني خوارج بقى زي أخوان ا م ياسفاره فرع حزب ا ل د ف ا ن المسلمين في مصر م ف ر و ض يسمعوا كلام رئيسهم لا يقولون مش حطوا رئيس بتاعهم يبقى موحدين تحت الرئيس المختلفون حماس وغيرهم كم ج ب ه ة ت ب ر ع ده لا كل دول يسمعوا كلام الرئيس الكبير بتاعهم حطوا رئيس ناهم يسمعوا كلامهم ويعترفوا ي ة الله ووحالوا صفهم وكلامهم ضد إ س ر ا ئ ي ل ب ا ل أ س ا ل ي ب ا ل ش ر ع ي ة و اضرب ك يعني إ عصومه ودق عنده مسبح رشاش لا ما ا ق ر ل ش بذاته اضرب الحجاره و وعنده م س ب ع رشاشه وعنده الات اليات وعنده دبابات لا ما تقفش ك د الوقف د معكش لاح زي معكش خلاص ارضى مما قسم الله لك واخبرك وخليك في حالك واعبد ربك حقا مع بدعه وحقا التوحيد مع, مع اخوانك إنها بالتكيلة ف... فلسطين خ ر و ب ا ل ع ل و ا ل إ س ر ا ئ ي ل ما غ ي ر مهند من فلسطين خروج العلوم ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي و ل ي ه و د ي ك و ت عنك لحظه اخرى معندكش اعد ي نفسك واعد ي له ونعد ي ه الاعداد فيه التاخر والتعاون و ا ل ت ع ا م ل و ق ا م ت الدين ا ل س ع ي د من أ س ب ا ب النصر ما ع م ل ش من معملش ا كل كلامها للدنيا و امشي معها للدنيا بقى و أ م ر ه م امرنا الى الله هم يؤاخون الأوافض تقول ل بالعلم الروافض ا ل الآن ه مع خ ن ك م ولا ت ت ر اخوه السنه ا ت أ خ و ا معهم ورحابوا و ح ن ق و ا ب أ خ ل ا ق ا ل إ س ل ا م واحضروا المشايخ ا ل س ل ا م ي ي ن و ق ر ا و ا كتب السلف ونصيحه ا ل أ خ ل ا ق ا ل إ س ل ا م ي ة ونصيحه ة لي ولكم والمسلمين جميعا السلام عليكم وسلم يا شيخ ا ل س ل ف ا ل س ل ف م س ج د قريب مني لكن يوجد هذا ي ا شيخ يوجد م س ج د قريب مني لكن يوجد حجوريون ا الحجور ل حجوري؟, حجوري لا لا ل ح ج و ر ي ل ا لا معهم عزوري خالت ونصح له العلماء ولم ا ينمو وراح الشيخ ربيع لم يقابله حتى يرجع ل يدخل الثلابيين الثلابيين ي يصف ه إن كان حاوز مع السلبيين. لانه خالق وغلا عنده غلو فيرجع عن غلوه ويرجع دين الحق والاسلوب و إ ل ى طريق السلبيين ويرجع لهم توبته وهم ي أ خ ذ و ن ه ويراقبونه إ ن شاء الله حتى يرجع غسل منه إ ل ى الجوع شكرا لك شكرا لك شكرا لك ش ك ا لك شكرا لك ش ك ا لك شكرا لك شكرا لك شكرا م ك شكرا لك شكرا لك شكرا لك ش ك ا لك شكرا لك ش ك ي ا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك ش ك ا لك ش ك ا لك شكرا ي ك شكرا ل ة ش ك ا لك شكرا لك ش ك ع ا لك ش ا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك ش ر ا لك شكرا لك شكرا لك ش ا لك شكرا لك ش ك و ا شكرا لك ش ك ا لك ش ك ا لك شكرا لك شكرا ل ا لك شكرا لك ش ا لك من هذه التي كتبناها ك ت ت ه ا س على الحاسب الالي ب ص و ر ة م ن ظ م ة ك ي بدات اطلع عليها ان شاء الله قبل من, إيه من ان ه ا ا نربحها اخونا خير يا استضفنا يكرمك ا ا شيخنا في زلطان وزيك يا اخي وزيك يا اخي وزيك مالك وعباسك الحمد لله وزيك مالك وعباسك الحمد لله وزيك مالك ح وزيك مالك س لكن عندنا موضوع مثلا في <تصفيق> مليون ونصف ينقلون على بعض العلماء يقولون انها اسمه تخرج ا ل ز ا ن على المليون ونصف الذي لك والذي ليس لك, لك لا ي ل اعلم هذه تجار ة مشتركه هذه خلطه لا اعلم هذه تجار مشتركه لا اعلم شركاء شركاء ا ع ب د ا ر ك كويس أ ه ل ا و س ه ا ل ا م س ل ا ل ا سلام س ل ا ل ا م ل ا م س ا م س ل ا ل ا م سلام س ا م سلام سلام سلام ل ا م سلام س ل ا ل ا م سلام سلام ل ا م سلام ل ا م سلام سلام س ل ا ل ا م سلام سلام س ا م س ل ا س ل ا ل ا م م ا ل ا م س ل ا ا م سلام سلام م ا ل ا م سلام س ل م س ا ل ا س ل ل م س ا ل ا م م س ل يقال مذكرها انتمس خاتم و ر النار م م انتمس ولو ي م ع خاتم الحديد انتمس ولو خاتم ا ل ح د ي ولكن هذا لا حجه فيه على التجويز أخو، يقول الاجتماعي مخديسة النار ل تلتينيس ل أي خاتمة يا حديد ط ا لا تزالك هذا ألحاث الصداقة على يمكن أن ليس مبدا ت ج و ي ز نفسك ح ا ا و ع ا ل ل ه خ ب ن عن التقاسير عبدالله عبدالله ع ب ا ل ل ه ع ب د ا ه ع ن د ا ل ل ه ا ل ل ه ع ب ا ب د ا ل ب ا ل ع ب د ا ب د ا ل ل ه ع ب د ل ل عبدالله عبدالله ا ل م ه ع عزيز عبدالله عزيز ي ز عزيز عزيز عزيز عزيز ع ز عزيز عزيز عزيز ع ي ز ع ز ي ي ز ع ي ا ش ت ا ك و ا في القناه <سؤال> و ن ل س ي ان ت م و ا ان ع ل ا ان ا ن ت ل م و ا ان ت ت ع ل م ا ان ت ع م ن ت ت ع ل م ت م ا ن م و ا ان تتعلموا ان ا ت ل م ا ل م ا ل م و ا ل م و ا ان ت ل م ا ا م و ل م و ع ل م ا ل ل م ع ل م ا ل ل م ا ل ل م ع ل م ا ل ل م ا ل ل م و ا ا و ا ل ا ان ت ا ن ت ت ا ل م و ا ا ا ا هذا خزائن لا يوجد خوارج ف ق ا ل م س ل و المسلمون قال, قال, قال لا ق ل ت م س و ل خ قتم خاتمة هذا لا يدل على تجهيز القتم هذا هو حاص بالصداقه ذ وليس إعطاء المرأة. له قال ل هذا ه على سبيل الحث على اعطاء ا ل ص د ا ق و هذا اساليب م ه العرب لكن لا, في لا يدل على تجميس المسلمين بدلا من عطاء م نعم الصلاه دبجان؟ دبجان؟ ولكن هو ل حديث نائم ل ح ي ناحيه ه اهل النار 私は。 ولكن ا يوجد شيء حديث ب ا ل ن س ب ة للنساء فقط يجب ان ي ل هذا و ي ع ل هذا و ي ع ل هذا و ي ل هذا و ي ل ه ا ويعمل ن س ا ء ي ع م ل ا ي ع ه ا ويعمل ا و ي ع م ا و ي ع م ا و ي ل هذا و ي م ل هذا و ي م ل ه ا و ع م ل ه ي ع م ل هذا م ل هذا و ي ع ل هذا ويعمل ه ذ و ا و ي ع ل ه ا ويعمل هذا و ي ع م ا و ي ع ل ويعلمون عن السعوديه ويعلمون عن السعوديه ويعلمون عن السعوديه و ي ع ل م و ك عن السعوديه هل يفعلون هذا سفاهه مغامره بهذا الشيخ حق المشاكل حسناً قلت لكم الان م ختام الشيخ خالد ما تفعل محمد بن ب يسرب أ ه ع ق ي د ة خ الزيزي س و ا السمسميه ل ا ي ق ا ت ل و ن يدرس ه و في ع ل ى ك ل م ع الاسلاميه يهود في ل ن ة ا وليس ا من أجل د ن من ا ق اجل الدين ي ه و من أجل انما ي و هذا الرجل إ ن نقاتل اليهود من اجل الارض ن ل ا وهم ا الغنة لحسن طلب تواردوا على هذا مبدأ ا لذلك ل م لا يقاتلون اليهود م ن ص ر ه ا ل ع ق ي د ة ولا نصره الدين بل هم على ع ق ي د ة و ح د ة ا ل أ د ي ا ن و ق و ة ا ل أ د ي ا ن يرون ق و ة و و ح د ة ا ل إ س ل ا م مع ا ل ن ص ر ا ن ي ة و ا ل ي ه و د ي ة لا يفرقون فانهم كل هذه ا ل أ د ي ا ن أ د ي ا ن س م ا و ي ة كما يلبسون على الناس و ي ع ت ب ر ر ح ض ت ك ك م ا ن بل لذلك حماس ل يسوء اهل المسلمين ا ه من لم ي المسلمين ا مصرم ب وهم ضد الاسلام هم ضد ضد, <تصفيق> ضد, ضد الاسلام هم, هم ب ا ر ك الله فيك على الضلال والفراخ ويؤخون ا ل روافد يمكنني ف ر ويعتبرون ن الصحابة. و اليهود اخوانهم بل ص ر ا ح ي ا س ي ن هم لا يعدون ا اليهود ن ج ل ا ل ع ق د ة و للدين ل ا ن ه يعودون اليهود كما يقالون من اجل الارض فقط ف وهم اخبثون من العلمانيين اهل فلسطين مساكين حماس, حماس يتاجرون بدماء المسلمين هنا ك حماس يتاجرون بدماء المسلمين في غ ز ة ويتخذون قربانا لحزبهم ويتخذون دماءهم و س ي ل ة لتحصيل الاموال ولكنهم كانوا يجب ان يكونوا ل مسلمين ب ا س م ا ل م ج ا د و ن كذبه لا يجاهدون كذبه ك ذ ا ب ي ن ك ذ ا ب ي ن ه م ض ب الجهاد الحقيقي ب سبيل الله نعم لكن يعني في الوقت الحاضر لا يجوز الدعاء ندعو لا إ خ و ا ن ز الدعاء ايضا هم الذين هم لا ي س و ل ي س و ا ا ت ب ع ي ن لا ه ذ الحزب ا لا يصعون ه م أهل غزة مستضعفون من قبل حماس、لا. يعني ب ل ك م ا كان ي ح د ث ن ب ع ض ي خ و ا ن ي ن ا هناك في غ ز ة حماس ا ش د علم ي ه اليهود حماس ا ش د علم ي ه اليهود و ر ك الله ف يعدون كمثل السورين. ا اهل السنه و ي ض ي ق و ن علي ه م في مساجدين بل ما تركوا مسجدين اهل السنه يلوى خ ذ و ه و ي م ن ع و ن ه م م ن ا ل د ع و ة الى الله على ا زرع ة ر و ب ص ي ر ة وفلوقت ي ا ا ل ذ ي ي س م ح و ن في ه ل ل ر و ا ف ض ل د ع و ة في دخل ا غ ز ة و ل س ن السوريين كان يخلص المسلمين من الشرير و ن ظ ه ر ل ب ل د منهم من شر ا ق ص ر من اليهود بسم الله ب س الله بسم الله بسم الله بسم الله الله ي بسم الله بسم الله ب س ا ل ل مرحبا يا ه عمر ك اين ل ل ه بسمه في بريطانيا اعطيت من أ ي مكان في بريطانيا لندن اخذ سلف ي ب ن س ام لا ع ن د ا ل إ خ و ة د ا ر ي و ايوه ا ي و ة الله ينفعك سلام عليكم و ي ع ت ذ ر منك مريض ومصاحب ياعتذر نعم ي منك يا قليل يا ل شيخ طريق الفراش ومريض شفاء الله لابس تورس على السلام عليك يا س ي د ن الله ونتصل عليه ى ولكن هذا يجوز ان نبايع منه فانه ت ش ا ب ه منه قراءه ا ل ف ت ن ا وقراءه السويد كما يقراه متشابه من كلام الله وكلام رسول الله ص ل ب الله عليه وسلم سلام عليكم ورحمه الله وبركاته محددين محددين ح د د ي ن محددين محددين م ح د ي ن محددين ي ن محددين د د ي ن م ح د د ي د د ي ن م ح د د ي د د ي ن م ح د د ي د د ي ن م ح د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 اما شكله بينه ب ر ك ه ف و مبسوط ب ليس فيه مطرقه